التوحيد باب ما جاء في منكري منكرين هذا الأصل حذف النون الجمعي. نون الجمعي حذف النون الجمعي للإضافة اصل منكرين باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد أي من الوعيد الشديد ومر معنى المصليف رحمه الله تعالى شيخ والسلام قد يذكر أبوابا تتعلق بتوحيد الربوبية ولا شك أن باب القضاء والقدر داخل في مفهوم التوحيد الربو أن قدر هو قدرة الله تعالى عن إذن رجع إلى فعله فما يكون فيه في الكون فهو راجع إلى فعله جل وعلا قال أي من الوعيد الشديد وأطلق الوعيد لم يبين هل هو كفر هل هو بدعة هل هو فسق هذا ينظر فيه بحسب ما يذكره المصنف رحمه تعالى قال والقدر بالفتح أي فتح الدال قدر بالفتح على وزني فعل عن يكون نكون مصدراً. يكون مصدرا وقد يراد به المعنى المصدري وقد يراد به اسم المفعول اي المقدور اي المقدور يعني ما قدره الله تعالى وقد يراد به المعنى المصدري وهو ما يضاف الى رب جل وعلا يكون صفه فعل الله تعالى فالقدر باعتبار كونه معنى مصدرية من صفات رب جل وعلا هو الذي يقدر صحيح وباعتبار اسم المفعول أي المقدور حنيذ نكون مخلوقا, يكون مخلوقا قال والقدر بالفتح ما يقدره الله من القضاء ما أي الذي يقدره الله من من القضاء ما ويصدق على الخير ويصدق على الشر إن كان الشر باعتبار مآله وما يترتب عليه يكون خيرا والشر ليس إليك قال ما يقدره الله من القضاء ولما كان توحيد الربوبيه ها أراد ان يبين لما المصنف رحمه الله تعالى بوابا في ضمن ابواب كتاب التوحيد باب القضاء والقدر أو ما يتعلق بانكار القدر لانه قد يقال كتاب كتاب التوحيد ما الذي اتى به القضاء والقدر ما العلاقه بينهما العلاقه بينهما أن القضاء والقدر مرده الى توحيد الربوبيه ولما كان توحيد الربوبيه لا يتم إلا بإثبات القدر الا باثبات القدر لا يتم ما المراد بالاتمام هنا الاصل او الكمال الاصل لاسيما اذا ترتب عليه انكار فاذا انكره لانه قال باب مجال في منكري اذا الانكار يعتبر ماذا كفرا او بدعه في الاصل يكون كفرا الاصل يكون كفرا إذن لا يتم توحيد الربوبيه الا باثبات القدر اي لا يتم اصله وعرفنا ان ثم فرقا بين أصل التوحيد وبين كمال التوحيد أصل التوحيد والفارق بينه وبين الكافر إذا انتفى ارتفع الوصف حينئذ نكون كافرا لأن هذا, هذا زيد وهذا عمرو كل منهما شخص إنسان هذا مسلم وهذا كافر بماذا كان بما يعتقد صحيح إذا لابد من قدر جعله مؤمنا جعله مسلما وإذا انتفى هذا القدر رجع إلى مكانه يكون كافرا هذا يسمى ماذا يسمى أصل الدين أصل الدين أو مدلول الشهادتين كما مر معنا ولما كان توحيد الربوبيه لا يتم إلا بإثبات القدر ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره في من أنكره يعني في الذي أنكر القدر جملة أو تفصيلا فاللفظ عام وان كان عندهم تفصيل فيما يتعلق به من أنكر العلم ومن أنكر عموم المشيئه والخلق الأول يعتبر كافرا بالاجماع والثاني فيهم قولان فيهم قولان إذن ما جاء من الوعيد في من انكره هل المراد به انكار المراتب الأربع هذا لا شك في كفره هل المراد به انكار العلم فقط هذا لا شك في كفره هل المراد به انكار عموم المشئه وعموم الخلق مع التسليم والايمان به العلم القديم الازلي هذا فيه خلاف هل يكفر أو؟ قولا لأهل قال تنبيها على وجوب الإيمان به تنبيها يعني ذكر ذلك تنبيها على وجوب الإيمان به ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان فهو متعلق بتوحيد الربوبية متعلق بتوحيد الربوبية ولذلك الإيمان لما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيمان بالله أن تؤمن بالله هذا يدخل تحته أربعة أنواع إيمان بربوبيته إيمان بأسماء وصفاته إيمان بألوهيته ربوبية والالوهيه والأسماء والصفات زاد بعضهم إيمان بالذات إيمان بي بالذات يعني وجود الذات ردا على من أنكره وجود الرب جل وعلا حينئذ شمل الإيمان ماذا؟ شمل توحيد الربوبية وشمل توحيد الالوهيه وشمل توحيد الأسماء والصفات ولذلك دخل هنا ماذا؟ دخل توحيد الربوبية ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الركن السادس من أركان الإيمان فهو داخل في النوعين أن تؤمن بالله شمل توحيد الربوبيه ومن ضمنه ها. الإيمان بالقضاء والقدر ومع ذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كل ركن هو داخل فيما, فيما سبق كما مر معنا في شرح الأصول الثلاثة قال فهو متعلق بتوحيد الربوبيه خصوصا. وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنهم من صفات الكمال لله تعالى، من صفات الكمال، من صفات الكمال الرب جل وعلا، لأن متعلقه العلم، عالمه، فعموم علمه يعلم بالشيء قبل أن يقع، صفة كمال أم لا، صفة كمال، إذن كذلك له ارتباط بتوحيد الأسماء و والصفات، هذا نظر جيد. قال هنا تنبيها على وجوب الايمان به وقد جاءت احاديث كثيرة في ذم القدريه يعني بهذا الاسم قدرية طائفة طائفه جاء بعض الاثار في ذم مرفوعا لكن لا يصح من المرفوع شيء اكثرها ضعيفه ذكرها كثير من السلف وانما صح عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنه قال وأنه مجوس هذه الامه فعن ابن عمر مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم القدريه مجوس هذه الأمة ان مرضوا فلا تعودوهم إن مرضوا فلا تعودوهم اما لكونهم غير مسلمين وإما لكونهم مبتدعه والاصل في المبتدع الهاجر يعني محتمل فلا تعودوهم لا يدل على التكفير أو يدل لا يدل على التكفير لا تعودوهم بمعنى انك لا تزورهم وهذا يدل على ماذا على انك تقاطعه اذا ثم مقاطعه هذا يحتمل انه كافر ويحتمل أنه مبتدع لأن هذا الأصل المبتدع لو لم تكن البدعه مكفرة أصل مقاطعة مطلقا لا يبقى شيء إلا إذا كان ثم أن يكون شخص داعيه أو عل وعسى أن يناقشه نحو ذلك أما هكذا مودة ومحبة هذا منافن لأن المودة والمحبة هذه الأصل مع المؤمنين الكمة إن نقص إيمانه نقصت محبته ومودته ان تزيد وتنقص وقد تعد متى إذا خرج من من الملة والسلف أجمع, أجمع على هجر المبتدع على هجر المهتدع هذا من الأصول المجمع عليها عند السلف ومن الأصول المهجورة في هذا الزمان من الأصول المهجورة في هذا الزمان المهتدع لا وجود له وإنما قد يعتني بعض الناس كافر مسلم فقط هل مرتد أو ليس مرتد حقق معنا كف لا ثم عدا ذلك من المبتدع ليس عنده أدنى إشكال يجتمع معه ولو كان مكان قال فلا تعودوهم إذن هذا لا يدل على على التكفير بل على عدم الموده وإن ماتوا فلا تشهدوهم كذلك رأى داود وروي من حديث حذيفة لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدره لا, لا قدره هذا نفي الحديث يعني أن الأمر مستأنف السيناة بمعنى أن الشيء لم يكن ثم كان أن الشيء لم يكن ثم ثم كان وليس الاستئناف رجوع الشيء بعد انقطاع صحيح هل السؤن في الدرس أم لا في الدرس معناه بدأ درس جديد ليس المراد أنه ماذا قد اتصل بما بما سبق هذا المراد به بالإستيناف قال يعني أن الأمر مستانف مبتدا جديد لم يسبق به قدر ولا علم من الله فسر الاستئناف ما المراد به بالإستيناف أنه لم يسبق بالشيء البت هكذا خلق الزيت قبل أن يخلق وأثناء خلقه لم يعلم الله تعالى به ما تعلم بعد أن وجد بعد أن أنجد وجد صار ماذا صار مسانفا للرب جل وعلا لم يعلم به قبل ولا قدره ولا شاءه لم يسبق به قدر ولا علم من الله وإنما يعلمه بعد وقوعه هؤلاء كفار بالجمع كفار بالاجماع لا خلاف بين العلم في ذلك ومذهب أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة جميل هذا مذهب أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة بقي قيد فهم السلف سلف الأمة مذهب أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هكذا لابد من هذه القيود قال ومذهب أهل السنة ما دل عليه كتاب والسنة ما هو أن الله خالق كل شيء خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان الذي شاءه جل وعلا كان لابد ان يقع وما لم يشأ لم يكن إذا هل يشاء شيئا لا يكون الجواب لا هل يكون شيئا هل يكون شيئا لم يشاءه الله تعالى الجواب لا إذا طردا عكسا صحيح لم يشأ شيء لم يشأ الشيء إذا لن يكون شاءه لابد أن, أن يكون إذا كل منهما مرتبط بب ما شاء كذب لابد أن يقع وما لم يشأ لم يكن إذا ما لم يكن لم يشاءه الله تعالى حينئذ هل هل يمكن العلم بكون الرب جل وعلا شاءه أم لا هل يمكن العلم أو لا في تفصيل إن كان المراد به الآن وفي الماضي نعم إذا ما رأيت الشيء قد وقع حينئذ تقول ما شاءه الله لكن قد يكون في المستقبل صحيح يعني مثلا زيد من الناس ما حضر اليوم قل ما حضر ما شاءه الله تعالى صحيح هل هذا الدعا علم غيب الجواب لا لأن الخلق والإيجاد هذا بمعنى المشيئة إذا شاءه لابد أن يكون إذا لم يكن ما وجد حينئذ لم يشاء الله تعالى فنقول الله تعالى ما شاء لكن في المستقبل الله أعلى هذا يحتاج إلى الى دليل مفصح لذلك قال وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم ووأعماله من خير وشر وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وكتب ما يصيرون إليه من سعاده وشقاوة وغلات القدرية قدرية نفات القدرية غلات القدرية طائفة تانية وغلات القدرية ينكرون علمه المتقدم علمه الأزلي قبل أن يقع الشيء غلات القدرية ينكرون ذلك وكتابته السابقة يعني أنكروا العلم وهو الكتاب السابق كل منهما من المرتبتين قد أنكره الغلات ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن, ممن يعصيه ويقولون الأمر أنف كما سبق مستانف وهذا القول أول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى في آخر عصر بن عمر في آخر عصر عمر بن عباس كذلك قال وأول من ظهر ذلك منه معبد الجهنيون كما سياتي وعامة القدريه إذن عندنا غلات وعندنا قدرية غلات وقدرية الغلات أنكروا العلم وها ليس المشيئة أنكروا العلم والكتابة هؤلاء كفار بالإجماع كفار بالإجماع يسمون غلات حينئذ يرد هنا السؤال هل السلف كفروا القدريه أم لا؟ الغلات بالاجماع الغلات بالاجماع غلات الجهميه بالاجماع غلات القدريه بالاجماع وانما منعد الغلات هكذا على هذا التقسيم منعد الغلات ففي خلاف وعامه القدريه ينكرون انه ما شاء كان ما لم يشاء لم يكن يعني عموم المشياء ينكرون عموم المشياء فينكرون مشيئه الله النافذه وقدرته الشامله وينكرون ان للعباد ارادات وافعالا حقيقه وأن الله خالق أفعالهم وإراداتهم، اقروا بالعلم المتقدم، أقر بالعلم المتقدم، وكذلك الكتاب السابق، خالفوا الغلات، لكن ينكرون عموم مشيئة, الله تعالى. عموم مشيئة الله تعالى، وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به، وما لم يشاء لم يأمر به، فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون، يشاء ما لا يكون هذا باطل ويكون في الكون ما لا يشاء او كذلك باطل كما ذكرنا سابقا قال هنا باب ما جاء في ممكن القدر وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بي بالقدر هذا نفي لقبول عمل صالح ولا ينفى القبول إلا عند انتفاء الإسلام الا عند الانتفاء انتفاء لحقيقة الإسلام لأن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات ومن لم يؤمن بالقدر حينئذ ليس بمسلم فإذا أنفق ما انفق حينئذ لن يقبل منه ولو صلى ولو صاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل بمثال لعبادة متعدية ولم يرد الحصرة وإلا ما قال لو صلى لو زكى لو صام قال أنفقه نفقة متعدية أراد به مثالا فقط قال هذا الحديث رواه مسلم كما ذكره المصنف هذا الحديث رواه مسلم كما ذكره المصنف وأهل السنن وغيره عن يحيى ابن يعمر. يعمر يعمر يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة مع معبد الجهنين فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجيني أو قال معتمرين إما في حج وإما في عمرت فقلنا لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. فاكتنفته انا وصاحب اكتنفته يعني صرنا في ناحيتين يمنى ويسرى أنا وصاحبي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن بكون هذا المشهور عند السلف لم يقل يا فضيلة الشيخ والعلامة انه قد ظهر قبلنا اناس يقراون القران يقراون القران اذا قيل يقراون القران معناه ها عندهم علم لان كان سلف اذا اطلقوا قراءه القران ارادوا به ما يجمع بين اللفظ والمعنى ليس كما هو عند المتاخرين قال اناس يقراون القران ويتقفرون العلم يتقفرون اي يطلبونه ويتتبعونه وقيل يجمعونه يتقفرون العلم يزعمون أن, أن لا قدره وأن الأمر أنف فقال ابن عمر مباشرة وقال اذهب واسألهم والسفسر واكشف الشبهة إلى آخر مباشرة والحديث في مسلم, مسلم وهذا صحابي صحيح صحابي لا يشكل فيه وبعد ذلك اسمع ماذا قال ابن عمر رضي الله تعالى قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء تبرأ منه مباشرة منذ أن نقل ليه كان الناقل ثقة حينئذ ثبت الخبر وثبت الخبر صار كفرا وردة عن الإسلام مباشرة تبرأ منه او قال لابد من قامة الحجة لابد من تحقق شرط في الموانح ما ذكر ذلك ابن عمر وإنما نزل البراءة مباشرة منه صحيح أو لا إذا بلغك أن ذاك يقول ماذا أنه يجوز الاستغاثة بغير النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بشرط أن يكون الناقل ثقة ليس مجرد هكذا يكون الناقل ثقم حينيذ مباشرة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنك. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم اني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر وأن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بالقدر هذا تأخذ منه هذه الفائدة العظيمة هذا قاله ابن عمر في غلات القدر هكذا قال الشراح في غولات القدرية الذين ينكرون العلم والكتابة يعني لا يحمل كلامه براءة كذلك من غير الغلات هكذا فهم كثير من من الشراح حينئذ هؤلاء أنكروا العلم والكتابة مراتب القدر أربعة علم وكتابة ومشيئة وخلق الذي عرض على ابن عمر ماذا؟ إنكار العلم والكتابة ما عرض عليه شيء آخر يعني ذي نريد السؤال هل لو عرض على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أنكر عموم الخلق والمشيئة كان يتغير الكلام والحال أم لا؟ هذا يحتاج يحتاج إلى نظر وتامل بمعنى أن حمل الكلام هنا على أنهم أنكروا العلم والكتابة فقط ولو أنكروا شيئا آخر من المراتب لاختلف الحكم الشرعي هذا يحتاج إلى تثبيته وإلا قول ابن عمر يعتبر عامه لأنه قال حتى يؤمن ب بالقدر عام فيشمل في المراتب الأربعة فمن أقر بالعلم وأقر بالكتاب وأنكر عموم المشيئة وعموم الخلق الاصل يشمل كلام ابن عمر هذا ظاهر اللفظ يشمل كلام ابن عمر رضي الله تعالى قال هنا هذا قال ابن عمر في غلات القدرية قال القرطبي ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك لا شك في تكفير من يذهب إلى إلى ذلك يعني إنكار العلم وكتابه فإنه جحد معلوم من الشرع انظر التعليل هذا يشمل ايضا عموم الخلق وعموم المشيئة فالعلّة هي العله حكم والشرع بمعنى أن هذا معلوم من الدين بالضرورة العلم والكتابة طيب وعموم الخلق ليس معلوم من الدين بالضرورة وعموم المشيئة ليس معلوم من الدين بالضرورة إذن الحكم واحد قال فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة لذلك تبرأ منهم ابن عمر تبرأ منهم وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم وأنهم كما قال الله فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وهذا المذهب قد ترك اليوم هكذا قال القرطبي وغيره إذا حملوا قول ابن عمر هنا على ماذا على غولات القدرية والذي يظهر من لفظ ابن عمر أنه عام أنه عام في كل من أنكر مرتبة من مراتب القدر لأنه لم يسفصن ولم يفصل وما عرض عليه إلا من انكر العلم والكتابه لو عرض عليه شيء آخر فنفى قلنا ابن عمر فصل بين الغلاه وبين من من دونه ثم تعليل القرطبي في التكفير بانه جحد معلوم من الشريعه هذا يشمل كذلك عموم المشيئة وعموم الخلق لا فرق بين هذا وذاك قال هنا قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه لما ذكر كلام ابن عمر هنا وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثله ابن الاسقع وغيرهم من الصحابه يعني صغار الصحابه ادركوا ذلك والتابعين لهم باحسان وسائر ائمه المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الائمه كمالك والشافعي واحمد وغيرهم ان المنكرين العلم الله ها. ماذا عندكم قدريا ان المنكرين العلم الله المتقدم يكفرون هكذا التصويب قال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر بمراتبه الأربعة خيره وشره راه مسلم أي قال ابن عمر حدثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بي القصة كامل الحديث المشهور قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل يعني جبرائيل عليه السلام كما صرح به في آخر الحديث شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره بأركانه ثم سأله عن الإيمان فأخبره كما ذكره المصنف ثم سأله عن الإحسان ثم الساعة وهذا حديث عظيم وعليه مدار أصول الدين وفيه أن الإيمان بالقدر من أصول الايمان السته المذكورة يعني فمن أنكره فهو كافر صحيح أن تؤمن بالله هكذا النص الحديث تؤمن بالله وملائكته أي جنس الملائكة يعني إجمالا في الإجمال وتفصيلا فيه في التفصيل. إذا أنكر الملائكة كفر بالإجماع صحيح إذا عين له جبرائيل فأنكره كفر كذلك ما يتعلق بالكتب والرسل واليوم الاخر إذا أنكره كفر إذا عين له دل الدليل على شيء معين لا سيما إذا لم يقع فيه نزاع خلاف فأنكره كفر وبالقدر مراتب الأربع مجمع عليه بينها العلم فإذا أنكر العلم كفر وإذا أنكر الكتابة كفر وإذا أنكر عموم الخلق كفر وإذا أنكر عموم المشيئة كفر لكن, عموماً لكن العلم والكتاب مجمع على خلافه و أما مرتبتان الثالثة والرابعه ففيها ففي خلافه قال هنا وفيه ان أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة ومن أنكره لم يكن مؤمنا إذ الكافر بالبعض كافر بالكل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكافر بالبعض كافر به بالكل كافر بالبعض كافر, بالبعض كافر بالكل ولو سماه الله تعالى هنا فتؤمنون باعتبار ظنه باعتبار ظنه هو هو يعتقد أنه آمن بالبعض وهذا الإيمان هل هو إيمان شرعي الجواب له لو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى قلنا إيمانك بمحمد ها ليس إيمان شرعي فنكفره صحيح كفره لأنه يعتبر ماذا بعض ما الشرع جاء بكمانه لابد أن يجمع بين الأمرين قال هنا فمن لم يؤمن بالقدر خيره والشره فقد ترك أصل من أصول الدين وجحده ويشبه من قال الله فيه بل كذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فتؤمنون وتكفرون جمعوا بين ماذا بين الإيمان والكفر هل ينفعه هذا الإيمان؟ الجواب لا لا ينفع وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا الإيمان لا ينفع ليس إيمان شرعيا الإيمان الشرعي لابد أن يكون كاملاً كلا لا يتبعض ولا يتجزى أما تأخذ ما تريد وتدع ما لا تريد هذا يعتبر رداً لشرعه قال والإيمان بالقدر والإيمان بأن الله عالم ذلك في علمه القديم وأنه كتبه وشاءه وأوجده يعني المراتب الأربعة قال رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني هذا رواه ابو داود في السنن وغيره حديث صحيح أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث إنك لن تجد طعم الإيمان الإيمان له طعم أي حلاوة الإيمان كما تقدم في حديث أنس كلام لتمية رحمه تعالى الذي سبق معنا وللترمذي إن للإيمان طعما وهو كذلك فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسل به عن الدنيا وما عليها وابن عباده هو الوليد صرح به أحمد وترمذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري مدني ثقة من كبار التابعين مات بعد السبعين قال حتى تعلم إلى أن تعلم تعلم بالنصب حتى أن, أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولأحمد غيره قلت يا أبته أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبته كيف أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني الذي أصاب غيرك من المصائب ما أصابك هذا ليس خطأا هذا قدره الله تعالى كتبه وما أصابك لم يكن ليخطئك يعني ما جاءك خطأ ما لله عز وجل كتبه عليك إذا ما أصاب غيرك من المصائب لم يكتب لك ولم يكتب عليك وما أصابك من المصائب هذا مكتوب عليك لابد ان تعتقد هذا وفي الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الإيمان مرة معا هذا وإنما يكون كذلك إذا كان مؤمنا بي بالقدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قلم قلما في وجهه روايه النصب هي اكد اول شيء قال اي اول شيء خلقه قبل خلق السماوات والارض قبل خلق السماوات والارض لا قبل خلق العرش اذا اول هذه اوليه, أولية نسبيه يعني باعتبار خلق السماوات والارض اما باعتبار العرش فهي مساله خلافيه عقديه مساله عقديه لكنها مساله خلافية قيل القلم قبل العرش وقيل العرش قبل القلم والصواب ان العرش قبل القلم مساله فيها في هذه من المسائل التي يذكرها المتيميه كثيرا يقول ان يقول رحمه الله تعالى ان الاجتهاد والخطا او النظر قد يدخل العقيده والمسائل العلمية كما يدخل العمل لا فرق بين الاصول هو يعني هذه المسائل لا لا يقصد التوحيد والشرك هل تؤمن بقدر او لا تؤمن هل تصدق بالملائكه او لا تصدق لا يعنيها الأصول العامه هذه المجمع عليها لا اشكال فيها ولا يعنيها رحمه الله تعالى وإنما يعني بعض المسائل التي الخلاف إذا ما ما كان في عهد الصحابه لسيما عهد الصحابه ما اختلفوا فيه ولو كان من فروع الأصول حينئذ سانغ الاختلاف فيه ومن بدع بعضهم بعض اخطا وقال منهج السلف فضل عن التكفير ولذلك يقول لا يكفر بعض بعض في المسائل توقع فيها نزاع كذلك هذا ماذا السنه والجماعه لا نكفر بهذا المسائل لكن المسائل العظام الكبار التي وقع الإجماع على لا سيما تعلق بأصل الدين هذا لا شك أن التكفير من الدين أن التكفير من من الدين فهو لا يعني إنما يعني مثل هذه المسائل هل هرأ ربه لما عرج به للسماء السماء هل الميت عذب عبدنه وروحه ونحو ذلك المسائل قال هنا أي أول شيء خلقه الله قبل خلق السماوات والارض هذا قطع به لا قبل خلق العرش راد رد القول الثاني وعليه الجمهور إذا غير الجمهور أن القلم خلق قبل العرش لما روى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ومرفوعا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرش على الماء. هذا يدل على ماذا؟ على أن العرش سابق. وفي الصحيح من غير وجه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء لم يكن شيء قبله. وكان إذا ما خلقت السماوات وكان العرش سابقا وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والارض وروى الدارمي وغيره نحوهم وقال ثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا مطلقا فكان أول ما خلق الله القلم وكان أول ما خلق الله القلم فكان أول ما خلق الله القلم يجوز فيه الوجه يعني هو أراد الإخبار بأن القلم هو أول أو الأولية باعتبار القلم كل منهم جائز لكن جعل القلم هنا اسم كان اولى فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه انتهى كل شيء مكتوب إذن على رواية النصب التي ذكر المصنف إن أول ما خلق الله القلم خلق الله القلم إذا قلم هذا مفعول به لقول خلق على رواية النصب إن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه عند أول خلقه له يعني خلقه ثم أمره أن يكتب وعلى هذا المعنى لا إشكال على رواية النصب لا إشكال فيه إذا الاشكال على رواية الرفع قال هنا ونحوه للبياقى عنه أنه سئل عن قوله وكان عرشه على الماء يعني ابن عباس على أي شيء قال على مثل الريح ويحمل حديث أول ما خلق الله القلم بالرفع على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ليس مطلقا وإنما هي أولية نسبيه إذا روايتان في الحديث إن الله أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم بالنص لا أشكال فيها ثانيا ان أول ما خلق الله القلم خبر إن حينئذ جاء الإشكال فنجعلها نسبية ليست أولية مطلقة هذا مر معنا فيه وسطية قال ويحمى الحديث أول ما خلق الله القلم بالرفع هذا لابد من تأويله لأننا نعلم أن أول بدأ خلق الله كان قبل خلق السماوات الأرض خمسين ألف سنة ونعلم أن الله خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله لأنه لم يزل ولا يزال خالقا قال هنا فقال له أكتب إن أول ما خلق الله القلم أول ما خلقه أمره بالكتابة فقال له من القائل الله عز خاطب جمادا خاطب جمادا قلم جماد أو لا كماد خاطبه قال له إذن لا إشكال فيه يخاطب الله تعالى الجماد لا إشكال فيه قال هنا فقال له والقائل هو الله يخاطب القلم القلم الجماد فقال ربي وماذا أكتبه وماذا أكتبه هذا استفهام ماذا أكتبه قال اكتب مقادير كل شيء كل شيء هذا فيه صيغه هذه صيغه عموم عمت كل شيء يعني ما يتعلق بفعل الله تعالى وما يتعلق به فعل المخلوق حتى تقوم إلى أن تقوم الساعة وكذلك بحديث من مس... كذلك وكذلك بحديث من عباس وغيره وفيه بيان أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقادير هذا الخلق إلى قيام الساعة لا ما يكون بعد ذلك لا ما يكون بعد ذلك حتى تقوم الساعة وهل انتهى الزمن ما بقي شيء لا بقي ما يتعلق به الحساب والجنة والنار هل هذا مكتوب؟ ظاهر النص لا لأنه قال حتى تقوم الساعة إذا ما بعد قيام الساعة لم يأمره تعالى بكتابته وهو كذلك قال لا ما يكون بعده بعد ذلك قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء فليس مني هذا تبرى منه لأنه كافر تبرى منه لأنه كافر هنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال صححه أحمد وترمذي وفيه ونحوه بيان والشمول علم الله تعالى بما بمكانه وما يكون في الدنيا والآخرة كما قال تعالى تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما قال أحمد القدر قدرة الرحمن قدرة الرحمن. قال شيخ الإسلام يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله ومن أنكر قدرة الله فهو كافر وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء ونفاة القدر جحدوا كمال قدرة الله القدر ليس الغلات وانما من دونهم جحدوا كمال قدرة الله قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن اقروا به خصموا أراد, أراد ان يعمم وإن جحدوه كفروا يعني إن انكروا العلم القديم السابق بأفعال العباد وأنه في كتاب حفيظ فقد كذب القرآن وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وأرادها فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكرهم وقد بيض المصنف رحمه الله تعالى آخر هذا الحديث ليعزوه ورواه أحمد وتلمذيه وأبو داود هذا لفظ كما ذكره الشالح قالوا في رواية لاحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة هذا في تصريح بامتثال القلم وتمام يا بني إن ولا ولست على ذلك دخلت النار دخلت النار وفي روايه لابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه ابو محمد المصري الثقه الفقيه صاحب مالك روى عنه عن عمرو بن الحارث وابن هاني وحيوة وغيرهم روى عنه وعن عمرو ابن الحارث وابن هاني وحيوة وغيرهم كذا وعنه شيخه ليث بن سعد بن مهدي بن مدين وجماعة وجمع وصنف وحفظ على أهل الحجاز ومصر وغيرهم ولد سنة 25 بعد المئة ومات سنة 97 بعد المئة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار كذلك فمن لم يؤمن دخل في إنكار ذلك والشك والتردد فمن لم يؤمن الشاك لم يؤمن الشاك لم يؤمن والذي يقطع وانكر كذلك لم لم يؤمن لانه اما ان يتيقن واما ان ينكر يقينا واما ان يشك والحديث شمل ماذا المنكر وهو الشاك فمن لم يؤمن بالقدر لخير وشر احرقه الله به بالنار اي فمن لم يؤمن بما قدره الله وقضاه فقد جحد قدره الله التامة ومشيئته النافذ وخلقه لكل شيء وتصرفه في كل شيء وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده فاستحق أن يحرقه الله بنا بكفره وبدعته عادنا الله من من ذلك قالوا في المسند مسند احمد والسنن عن ابن الديلمي أي في مسند الامام احمد سنن داوود بن ماجه فقط عن عبد الله بن فيروز الديلمي نسبة إلى جبل الديلم ابو بسرين أبو بسر بالمهملة ويقال بالمعجمة اخو الضحاك من ابناء الفرس وفيروز قاتل الأسود العنسي وعبد الله هذا ثقة من كبال التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة كان يسكن بيت المقدس روى عن أبيه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وحذيفة وغيرهم وعنه أبو دليس الخولان وعمر ابن ربيم ووهب بن خالد وغيرهم قال قال أتيت ابي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر لم يفصح ما هو هذا الشيء عمم يعني ثم حرج في في نفسه عنده تردد عنده شك في نفسي شيء من القدر لم عن هذا الشيء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي أن يذهبه من قلبي ولفظ بلماجة قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري أي شك واضطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا, قد وقع يا أبا المنذر قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأملي فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم أي لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعتوهم وعصيانهم إذا فعلوا فعلوا شيئا يستحقون ماذا العذاب فمحض عدله الخالص من شائبه الظلم وهو ارحم الراحمين ولولا فرط عتوهم وابائهم عن طاعته واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم وهو الحكم العدل ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم فقال <تصفيق> لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر دل على أن من لم يؤمن بالقدر كافر هذا ظاهر قوله لأن, لأن الذي لا تقبل منه النفقاتهم الكفار كما مر في قول ابن عمر قال ولفظ ابن ماجه ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر أي بأن جميع الأمور لكائنة خيرها وشرها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وأمره كما ذكر عن علي رضي الله عنه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار ليس في تفصيل بين المراتب الأربع بل الحكم عام حكم عام فجزم هنا بالحكم فهو كافر في الدنيا مخلد فيه في النار في الآخرة لأنه قال لكنت من أهل النار لماذا؟ لأنك في الدنيا كافر فحكم عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الآخر هذا الأصله يعني من مات على الكفر فهو في النار فهو في النار قال ففي هذه الأحاديث وما في معناها الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر والحدة الواضحة على النفاة القدري من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار إذن هم مخلدون لانه مبتدع صحيح العاصي عند مخلد, مخلد في النار وهو معصات لأنه مبتدع ظلال إذا ما كفرناهم مبتدع حينئذ هم مخلدون فيه في النار قالوا من مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر فلازم مذهبهم الحكم عليهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا إن لم يتوبوا وقد خالفوا ما تواتر من الكتاب والسنة قال فأتيت عبد الله ابن مسعود بن حذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت وكل محدثا بمثل ذلك يعني ما بالقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أو الحاكم في صحيحيه ولفظه نماجه ولا عليك أن تأتي يا اخي عبد الله بن مسعود قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسالتهم فذكر لي مثل ما قال ابي وقال لي ولا عليك أن تاتي حذيفه فاتيت حذيفه فسألتهم وقال مثل ما قال عبد الله يعني اتفق الصحابه على ذلك ولم يفصلوا لم يفصلوا بين المراتب قال فقال إيتي زيد بن ثابت فاسالهم فأتيت زيد بن ثابت فسالت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرض بنحو ما تقدم عن أبي رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت الأنصاري وزيد ابن ثابت الأنصاري كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة مات سنة 45 وله 56 سنة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين هذا الباب الحادي والستون باب ما جاء الذي جاء في المصورين جمع مصور جمع المصور أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لأنه مين من من الكبائر بل من أكبر الكبائر أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهات اللام هذه للتعليم إذن المضاهات هي علة علة النهي قال للمضاهات بخلق الله وهي من العلل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مضهاء المشابهة لأن من أسمائه جل وعلا المصور أو لا مصور إذن هو الذي يحدث الصورة والصورة في لسان عرب هي الشكل هكذا قال في القاموس الصورة الشكل أكثر أهل اللغة على ان الصورة بمعنى الشكل بمعنى الشكل فما كان الشيء مشاكلا لشيء صار صورة الله قال للمضهاء بخلق الله بل هو منشئ الوثنيه وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب لأن صورة المألوف تعظيم وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها يمر على البصر الناظر إليها من رسمها لابد أن تستولي على قلبه وتحل فيه حلول التعبد له يعني يتعلق بها يتعلق قلبه بها ثم بعد ذلك يتقرب إليها إلى ما هو معلوم من نشأة الشرك في قوم نوح ومن قبله قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث قال الله تعالى ومن أظلم من اظلم من استفهاميه يراد بها النفي اي لا احد اظلم والنفي بصيغه الاستفهام ابلغ من النفي المحض لانه يكون مشربا معنى التحدي وكذلك فيه معنى التعجيز ومن أظلم اي لا احد اظلم ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ممن ذهب يخلق هذا حال من فاعل ذهبا اي ممن ذهب خالقا يخلق حال من فاعل ذهبا كخلقي هذا فيه جواز اطلاق الخلق على غير الله لان الخلق في لسان العرب له معنيان ايجاد عن عدم وهذا خاص بالرب جل وعلا تحويل الشيء من حال الى حال يسمى خلقا في لسان العرب يكون هذا خشب فيجعله كرسيا حينئذ هذا التحويل يسمى خلقا يسمى يسمى خلقا تغيير الشيء هذا لا اشكال فيه ولو اضيف الى الانسان لا باس اما الايجاد من العدم هذا خاص بي بالرب جل وعلا قال كخلقي قال هنا شارح اي لا اظلم منه فان الله له الخلق والامر فان الله له الخلق والأمر وهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سبق وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله صار مضاهيا لخلق الله مشابها فصار لا أظلم منهم وما صوره يعذب به يوم القيامة وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ فكان أشد الناس لأنه تكب ذنبا من أكبر الذنوب قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة فليخلقوا هذا اللام سمى لام التعجيز لام التحدي فليخلقوا ذرة تعجيز لهم أي فليخلقوا ذرة وهي صغار النمل فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله وعنا لهم ذلك قيد المصنف هنا لأن متأخر بمعنى أنه قد يخلق مثال ذرة في الشكل لكن ليست ذرة ذات ذات روح وليست لام قدره البتة قال أو هذا للتنويع ليخلقوا حبة اللام كسابقها أو ليخلقوا شعيرة كذلك كساب مرض به ماذا؟ التعجيز لن يستطيع أن يخلق شيئا البتة وذلك من خصائص الرب جل وعلا قال تعجيز لهم ايضا أي فليخلقوا حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحن أن هناك ماذا؟ حنطة صناعية قال. رز صناعي حينئذ لا يكون داخلا هناك نعم هو هذا اراد المصنف أن يحترز عنه اما الذي يؤكل ويطبخ هذا ما يستطيعون اليه وكذا الشعيره نحو من الحب الذي يخلقه الله وان السبيل إلى ذلك والمراد تعجيزهم تاره بتكليفهم خلق صورة حيوان وهو أشد يعني تصوير الحيوان ما فيه روح اشد وتاره بتكليفهم خلق جماد وهو اهون ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كلي فإن الله هو المتفرد بذلك لا خالق غيره ولا رب سواه قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله يضاهئون هذا تعليم لأ التحريم أشد الناس عذابا إذا ترتب عليه العذاب وما ترتب العذاب على شيء دل على أنه محرم فلما قال أشد دل على أنه أشد المحرمات إذا من جهتين ترتب العذاب دل على أنه ماذا ليس بطاعة هو معصية ثانيا أشد الناس عذابا إذا هو من مما يزيد العذاب عذابا على العبد في النار أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى شد الناس عذابا هذا عام المراد الذين يعذبون ليس مطلقا وعذابا تمييز مبين لأفعل التفضيل يوم القيامة الذين يضاهون يشابهون وهو المصورون كل مصور سواء القصد أو لم يقصد لأن الحكم معلق على ماذا؟ على المضاهة ولا تستلزم القصد وإنما العله التي ترتب عليها الأحكام الشرعية هذه لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها القصد بمجرد المشابهة قال الذين يضاهون الذين وهم الذين أو خبر موتدى أشد الذين خبر مبتدع أشد أشد ذو مبتدع بخلق الله أي بمخلوقات الله قال أي شابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله فالله هو المصور وهذا يصور إذا شابها الله تعالى في صفة من من صفاته وصار محرما من من المحرمات والمراد ماذا أن أن يصور ما فيه روح هذا المراد على أي نوع كان التصور لأن الحكم هنا بماذا حكم به بالغايه ليس في الوسيلة الحديث هذه ليس فيها معنى أو النظر فيه في الوسائل محرمات باعتبار ذواتها لا باعتبار وسائلها لماذا لانها تتنوع وتختلف الربا محرم أو لا ربا محرم مهما تطور الناس في الوسائل الى اخره نعم إذن الوسائل هنا تأخذ حكم المقاصد باعتبار ماذا كون يفضي إليه كونه يفضل فكل ما افضل إلى التصوير بأي وسيلة كان هو محرم فهو هو محرم حين يكون تصويراً أو لا يكون تصويراً فلا فرق بين هذا وذاك قال أي يشابهونا؟ إذن يشابهون سواء قصد أو لم يقصد فالعلة المشابهة لا قصد المشابهة مشابهة لا قصد المشابهة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو هو منهم قصد أو لا عام بعض الناس يقول هذا هذا من فعل اليهود اللي قال ما قصدته اذا هل رفع الحكم الشرعي وهو التشبه يكون اللي يقصد قلنا لا كذلك المشابه هنا لا ترتفع بنفي القصد سواء القصد او لا هذه صورة هذه الصوره اذا انتهى الامر اعتبروا محرما اي يشابهون بما يصنعونه بما يصنعونه ما يصنعه الله ولمسلمين الذين يشبهون بخلق الله ولهم من حديث من عباس أشد الناس عذابا المصورون أشد الناس عذابا المصورون وهذه تدل على العموم إذا كل مصور كل مصور لا فرق بين هذا وذاك قال النووي يقيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ينحوها هذا كافر وهو أشد الناس يعني الذي يصنع الأصنام لتعبد هذا كافر ليس من ويدخل في النص لكن النص ليس خاصا به فحمل بعض العلماء أشد الناس عذابا أراد به ماذا الذي يصنع الصور لتعبد وهذا تخصيص لللفظ العام بغير مخصص بل اللفظ عام يدخل في هذا النوع وزيادة قال فهذا كافر وهو أشد الناس وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضهاته من مضاهاته خلقه وهذا ليس بلازم لماذا لان عرفنا ان العله التي انيط بها الحكم الشرعي لا يشترط فيها القصد لا يشترط فيها القصد بل متى ما موجوده المشابهه فهي الحكم الحكم المقروم بعله لا يشترط فيها القصد فمتى وردت العله ثبت الحكم هكذا ثبت الحكم قال هنا واعتقد ذلك فهذا كافر ايضا اذا اعتقد ماذا انه يفعل ليفعل كفعل الله تعالى حينئذ يكون كافرا فالاول يصنع الصور من أجل أن تعبد فهو كافر الثاني يصور ويريد أن يحاكي بالفعل فعل الله تعالى هذا كافر هذا كافر كما قال ماذا أسمعك سمع الله تعالى كافر أو لا كافر أرى أبصر كما يبصر الله تعالى كافر كافر كذلك إذا خلق أو صور وأراد به أن يشابه الله تعالى في الفعل في الخلق والإيجال صار كافرا. قال فهذا كافر أيضا وله من شدة العذاب ما للكافر ويزيد عذابه بزيادة كفره فأما من لم يقصد بها العباده ولا المضاهات فهو فاسق صاحب ذنب كبير إذن تصوير قد يكون كفرا قد يكون ناقضا من نواقض الإسلام وقد لا يكون قال فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي أو كسائر المعاصي تصويب كسائر المعاصي وقال قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام تصوير صورة الحيوان يعني ما فيه روح سواء كان انسانا أو كان بهيمة كله اعتبر ماذا محرما حرام شديد التحريم وهو من الكبائل المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال, حال. واستعماله كذلك ولذلك مر معنا فيه في الزاد التصوير حرام استعماله مثله يعني فرق بين مثلا قد يستعمل التصوير وهو لا يصور وقد يصنع الصورة كل منهما ماذا ها فعل كبيرا كل منهما فعل محرما إلا أن ذاك تصوير وفعل التصوير فهو وهذا استعمل الصورة قال هنا وهو من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غير مطلقا دون تفصيل. فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام يعني صور جبلا صور سحابا هذا لا بأس به جائز بالإجماع لا خلاف فيه قال فليس بحرام قال الحافظ ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمن عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال يعني بعض العلم قالوا ماذا قالوا الذي هو حرام ما له ظل يعني جسم مجسم يكون له ظل أما الذي يكون على حائط او يكون على فراشة او على ثوب هذا ليس له ظل فلا يكون محرما هذا تخصيص بغير مخصص تخصيص بغير يحتاج لا إلى دليل إذن كل تصوير سواء كان له ظل أو ليس له ظل والمراد الظل لا ظل المجسمات المجسمات هذه أشد لكن كذلك ما يتعلق به ما نظل لهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدعو بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها, لطخها صورة عام ولا صورة, صورة نكرة في السياق النفي فتعم إذا كل صورة كل ما يسمى صورة حين تحكم عليه ماذا بالحكم الشرعي هذا يسمى صورة أو لا صورة إذن لذلك نقول هذه الصورة الفوتوغرافية اليوم هذه صورة أو لا هم يقولون صورة يقول صورة جائزة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا صورة إذن دخلت الحكم أو لا دخلت في الحكم وفيه ثم قال من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المنذري وإسناده جيد وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان فكيف بمن سو المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العباد يعني هذا هو مناسبة ذكر هذا الباب بهذا المحل. إذا كان مجرد صورة استحق هذا العذاب. فكيف إذا جعل هذا الميت له التصرف في الكون وتصرف له العبادة من باب أولى وأحراب؟ قال ولهما عن ابن عباس بخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل مصور هذا تعميم هذا يعتبر من من صيغ العموم كل مصور في النار أي لذي روح. لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والاختراع وقولوا كل مصور هذا عام يشمل حتى التصوير الفوتوغرافي اليوم الذي يكون به بهذه الألات وبينا ذلك في شرح الزاد هناك به بتوسع على كل لا دليل على على التخصيص أنه إذا كان هذا له له ظل أو ليس به بظل هذا يعتبر حبس للظل وهذا ليس بحبس كل هذه التفصيلات لا دليل على هذه اسمها صورة هذه اسمها الصور إذا جاء خط بيده يقول هذا فيه مظها؟ ولو نظرنا إلى الصور هذه الحديثة فيها مظها أشد من هذه الصور التي يكون به فالحكم فيها آكد قال هنا لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والاختراع قال كل مصور فنان يجعل بفتح اليا وقيل بضمه يجعل يجعل له بكل صورة صورها نفس هكذا بالرفع هكذا في يعذب بها في جهنم يجعل له بكل يدل على أن المراد الصورة ذوات النفوس أي ما فيه روح قال ماذا نفس نفسا إذا روح فدل ذلك على أن المراد بالتصوير هو ما يتعلق به بذوات الارواح أما ما عداه فهو على الأصل قال أي تعذب هنا قال نفس نفسا به قال هنا وفي مسلم يجعل له بكل صورة نفسا بالنصب وتمامه وتعذبه فيه في النار أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا والباء في قوله بكل بمعنى فيه أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب بهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليه وتتوسدها قال إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحيوه ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، هذا حكم آخر يتعلق ماذا بالصور من عدي بعض الناس اليوم يفصل بين النوع التصوير هذا جائز، ثم إذا سئل عن صورة في البيت قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة كيف أدخلت الصورة هنا وأخرجتها هنا هذا تناقض هذا يعتبر من من التناقض قال إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحي ما خلقتهم إن الملائكة لا تدخل بيتا في الصور قال الحافظ قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها إذا فرق بين النوعين هذا الأصل عندنا من يصنع الصورة وعندنا من يستعمل من يستعمل كل منهما فعل محرمة كبيرة من الكبائر لكن الأحديث في الأصل منزل على من على المصور ذاته على المصور ذاته قال هنا لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد عكسها كان الحديث في ظاهرها التصوير هو فعل, فعل التصوير ويستفاد منه ألا أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقولة أو منسوجة مطلقا لا تفصيلة معلقة أو مفروشة قال النووي لا فرق في ذلك لا فرق في ذلك وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة التي لها ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطن قالوا بعض السلف لكنه عبرونه بماذا قال مذهب باطن فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم أنكره غضبا وليس لصورته ظل إذن دل على أن النهي عن التصوير عام يشمل ما له ظل وما ليس له ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة وقال الزهري النهي في الصورة على العموم وكذا استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه والعام عام يبقى على عمومه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط منتهل أو غير منتهل عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب القبيلة والصوابة هذا هو الحق أن حديث عام لا يخص منها شيء البتة لا يخص منها شيء البتة قال وله معانه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل فعل كل فعل والمكلف هو الله عز وجل أن ينفق فيها الروح وليس بنافق وفي رواية فإن الله يعذبه فإن الله يعذبه حتى ينفق فيها الروح وليس بنافخ أبدا أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كانت عطاهم ومبالغه في تحريمه وبيان قبح فعله وتقدم قوله احيوا ما خلقتم يدل على أن التصلنا شجر لبس به أي يجعلوه حيوانا ذا روح كما ظهيتم به وهذا أمر تعديز ووعيد شديد لأنه مغين بما لا يمكن فالمراد به الزجر الشديد والوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع ويستثنى من ذلك ما لا روح فيه قال ابن عباس فإن أبيت فعليك بهذا الشجر فاصنع الشجر ما لا نفس له قال وإذا خص ما فيه روح بالمعنى من جهتي أنه مما لم تجري عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر ويتاكد المنع بما عبد من دون الله فانه يضاهي صور الاصنام التي هي الاصل في منع التصوير لا سيما قد جاء النهي عن التمثيل يعني بعض العلمي اشار الى انه اذا كان المصور مما لم يكن ذا روح بل كان من الجمادات مما عبد حينئذ يمتنع حينئذ يمتلى العله لكن اذا نسي بعد ذلك كما هو شأنه في الشمس القمر فيرجع إلى, الى الاصل قال ولمسلم عن ابي الهياجي من التابعين هذا قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك بعث الارسال بامر مهم على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا تمصها الا تدع ان هذه مصدريه ولا هذه نافيه وتدع منصوب بأن منصوب ببان وهو بدل بعض من كل مما في قوله على ما بعثني لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا باكثر من, من ذلك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتهم وتقدم لأحمد ولا صورة إلا نطقتها أي أزلتها ومحوتها وفيه التصريح ببعث صلى الله عليه وسلم عليا وغيره لطمس الصور لما فيها من المظاهات لخلق الله وابو الهياد اسمه حيان ابن حسين الأسدي تابعي ثقة روى عن علي وعمار وكان كاتبا له وعنه ابنه جليل ومنصور الشعبي وغيرهم قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي بالأرض ففي التصريح ببعثه لتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وسيلة إلى الشرك وكبيرة من الكبائر وتعظيمها وهو أكبر وسائل الشرك والذرائع بل هو الأصر في عبادتها وصرف الهمم إلى محو هذا وامثال من أكبر مصالح الدين ومقاصده وواجباته ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور فكثر التصوير واستعماله، لا سيما في هذا الزمان لا سيما مع إباحة تصوير الفوتوغرافي هذا وكثر البناء على القبور والزخرفة وجعلت أوثانا تعبد من دون الله وصرف لها خالص التضرع والخشوم والذبح لها والنذر والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور قال ابن القيم رحمه الله من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى احدهما مضادا للآخر مناقضا لهم بحيث لا يرتمعان أبدا فنهى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضهاتا لبيوت الله ونهى عن ايقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على ايقاد السرج عليها ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسكا ويرتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم عن أبي الهياج وذكره هو وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع فضالة ابن عبيد بارض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبل بقبره فسوية ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيوت ويعقدون عليها القباب وذكر المقيم ما نهي عنه من ترصيصها والزيادة على ترابها والتصريح بتحريم ذلك وأنه قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك ولا يخفى ما فيه من مشاقة دين الإسلام كفار هؤلاء والمفاسد التي يعجز عن حصرها بل لا شك في كفر ما لم يكفره إذا وصل الحال إلى أن يجعلوه حجا وتؤلف المصنفات على سنة الحج بيت الله الحرام ثم يقال هؤلاء مسلمون قال وتعليق السطور عليها قال ماذا هنا ووضعوا لها مناسك ولا يخفى ما فيه من مشاقة دين الإسلام والمفاسد التي يعجز عن حصرها منها اتخاذه أعيادا والسفر إليها ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها. والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها والسيدانتها والنذر لها ولسدنتها واعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وتقضى الحوائج غير ذلك والشرك الأكبر الذي يفعل عندها وإيذاء أهلها وتفضيلها على خيل البقاع والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على تربتها وعبادة اصحابه والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع طلبات أو الطلبات طلبات طلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم فالله المستعان عبدوها من من دون الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين